وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل؟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 ما كين إلى قدر معلوم فقذرنا فنعمل قادرون ويلو يوم للمكذبين أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَوْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرن كالقصر كأنه جمالة صفر